أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن سَءُ الْخَوْفِ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَغْرَمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِلَّهِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليل وإذا أنعمنا أحرض ولأ بجانبه وإذا مسه الشص فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم به من أضد ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَلَ يكّ بّكَ أَ النَّغ على كُ شيءَئ شَهد أَلَ إِهُم فيِي مِة مِ لقُائ رَبجِم أَلَائِ النَّهُ بكُ شيءَيئم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين صاد كذلك يوحى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 وما أنت عليهم وَكَذَلِكَ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ أَلِيمَ شَرَأْنَا لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا رَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاء ويأدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضبون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 والذين آمنوا ومشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يقوم من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حقه ومن كان يريد حرس دُنْيَا نُتِي مِنها وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ فَصْلٍ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَ الظَّون مينَ لَم عَذَابُ أَلين دَرَ الظَّالِ مينَ مُشفقينَ مِن مِا كَسَبُ وَهُووَاقٌِ بِجِبِْ وََّذينَ آممَنهُ وَعَنرُ الصقَال حاتِ فِي رَباتِ الجََّّ لَ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 عن عليه اجر اذا الموده فرقا ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وينق الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وَووَال الذي يَقُبَلُ التَّوبَةَعَ النعبادِي وَيَأُّعَ السَّجْدِ آاتِ وَيَعلَمُ م تَفعَلُونون وَيَتَّجبُ الذي مَ آممَنُوا وَمِلُ الصوالِ حاتِ وَيَزدُهُم مِ والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الذزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده قبير وهو الذي ينزل الغيس من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دار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 كِنِ الذِي حَفِيضًا لَن على دَعَلى غَضَبِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور أَوْ يُوقَهُ بِمَا كَسَبُوا وَيَقْعُدُ عَنْ كثير ويعلم الذين يجادلون فِي آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما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 يَغُولُ مَن فِي أَولَائِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ انَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا وَقَعَ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنَ السَّبِيلِ وَتَرَاغٌ يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا قَوَاعِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَظْهَرُونَ مِنْ قَطٍّ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ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 لربكم من قبل أن يأتي يوم اللام رد له من الله ما لكم من ملجأ وكان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سكئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إذا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا قُنتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَا هُنُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْ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 الرحمن الرحيم حم 1 والكتاب المبين انما جعلناه قرانا عربيا لعلكم تفقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مثرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إذ وبه يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَأْنَا بِهِ جُنَّ نَبْهِ بَدَتَ مَيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ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 ان الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا أُعْطِيَ الرَّحْمَنَ ذا وجهه مسودا وهو كضيم او من نشأ في الحضيه وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهد سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا كَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّنَ ٱلْمُنذِرِينَ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا دون قال اولو جئتكم باهدا من ما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما ابسلتم به ك عبته المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني بريء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وَجَعَلَكَِمَةَم بَقيةَ بِي عقبِهِ لَعَ لَهُم يَقْتعون ببلَمَ تَأْتُهَااءُلَائِ وَآبَ أَم حَ جَ أَم الحَقْق وَرَسُول مبين وَلَمَّا جَ أَهُمُ الحَقْ وَقالَانوا هَا تِحْرُ وَإَِّ بِه كَافِرُون وَقَاوا لَلُذِلَ هذا الْقُرأَنُوا عَ وَجُلم مِنَ القَرْتَنِ عظِيم أَهُم يقَسمونَ رَحْْمَةَ رَِّك نَحْلقَ سَمن بَنَغم مغشَةَغُم في الحياة الُّنْيا وَفَقْْنَا ببرَرُم فَوقَ بَقْضًا دَجات لاتَّخذَ برم بق صُخَل ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا, سقفا من فض وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّ غَمَّ لَيَصُدُّونَ غَمًّا عَنِ السَّبِيلِ تَدْعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَاقُ قَوْلِيَ لَكَبَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْذَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأْسَ الْقَضِيِّنَ وَلَن يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ أَفَتَتَسْمَعُ الصُّمَّ أَوْ تَدْعُو الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَبًا نَّبِكَ فَيَنَامُ مِنَ الْغَمِّ تَقِيمُ أَوْ نُرِيَ أَنَّ الَّذِي وَعَدْنَا قُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى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 وَلَ قَدَ أَبْْسن الن مُسَابِ آياتاتِن إِلَ فِذ أَوونَ وَماَا لَهِ فَقلَئ مَسُول رَبِّعَمين أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 أم أنا خير من هذا الذي هو مرين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذغب أو جاء معه الملائكة مقتدنين فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأطاعوه إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آتَوْا سَقُونَ تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فجعلنا غَمْسًا سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَيْنَكُمْ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَمِنْ غَيْضٍ يَصِبُونَ وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا قَيْرٌ أَمْ هو ما ضربوه لك إلا جبلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل في الأرض يطلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدن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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَرَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُون هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيم فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ قُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يطاف عليهم بصحاف من ذغب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها قالدون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 مُقَالِدُونَ لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ مُضِلِّينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيُقْضَى عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ذُو الْحَنَانِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَغَوْلٌ لَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ غَاؤُنَا أُنَائٌ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ والكتاب المبين إما أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا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 رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معذلم مجنون يَشِفُ الْعَذَابَ قَلِيلاً إِنَّ لَكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَضطِشُ الْبَطْشَ شَتَّى قُبَرَاءَ ولقد فتنا قبلهم قوم فرحون وجاءهم رسول كريم أم أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تحلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فَادْعُ رَبَّكَ أَمْ نَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَقَرَ وَهَـ ان لَهُمْ جَنَّاتٌ مُّغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَهْمَتِعُوا كَانُوا فِيهَا فَآكِهِينَ كَذَلِكَ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 يَدْعُونَ انَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَى عِتْقٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاكُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَنَا ثَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِين فَكُونُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَغَنَّ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعٌ وَالَّذِينَ مَعُقْدُ لَهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا قَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا قَلَقْنَا غَمَاءَ إِلَّا بِالْحَقِّ ولكن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 وَمِطْعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُنْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ يَغْلِي فِي بُطُونِكَ غَلِيً حَمِيمٌ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْحَطِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاتغة آمنين لا يذوقون فِي الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وَفِيهِ خَلْقُكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ وبعد موتغا فاحيا بالارض بعد موتها, موتها وتصريفي في الضياح ايات لقوم يقلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فَإِنْ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يَصْنَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ فَذَلِكَ شِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَنْ وَرَاءِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُبْنَى لما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا غدا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأرض فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم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 إنهم لن يغلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر اُنَيُّقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نُحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَ وَقَالَ طَالُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَىٰ إِذَا غَرَّهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ٱللَّهُ عَنۡ عِلۡمِهِۦ وَقَتَمَ عَلَىٰ سَمۡعِهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَاءَ عَلَىٰ بَخْرِهِ غَشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةٌ دُنْيَانِ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونُ وَإِذَا قُتِلَ عَلَيْهِمْ أَيَّكُنَا بَجَنَّاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا تُبِعَ بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن لأكسرا لا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْتَصِمُ الْمُضْطَرُّ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ هَازِمَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابٍ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفرز المبين وأما الذين كفروا فَلَ تَكُ آياتاتِ تُتْن عَلَكُم فَْتَتْ بَْم فَتَتْ ضَْتُم وَكُةُم طَوْمَم مُجدمين وَإذَا قِيلَ إِ وَقدَ اللاجِ حَقُّ وَساعةُ لَا رَبَ فيِيهَا قُلْتُ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 وَقِيلَ اليَومَنَ سَكُم كَم نسيتُم لِق أََمِكُم هذا وَمأواقُم النَّارُ وَملَكُم مِن الن صِرين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 ف جِ الحَمْدُ رَبِّ السمواتِ وَرَبد الأأَبِ رَبدِ العادَمين وَلَغُكِبِاءُ فيِ السَّمواتِ وَ الأو وَغُوَ العزز الحَكم فَدَقَ اللهُ